اسم الاب والاسم وروح القدر الاله الوحسانين احدثكم في هذه الليلة المباركة عن البركة البركة ما هي وأهميتها وأفضل ميتها وتسعي إليها وكيف أنها وصية من الله وتاريخها وإيه معنى البركة وإيه مصادرها وإيه صروتها وإيه أنوحها البركة القديمة للتدم البشرية موجود منذ بالصاحة الأول من تشري التكوين وأول بركة تذكر الكتاب المسجد مباركة الله إلى الإنسان الأول قال لهم باركهم الله وقال لهم اشمروا وكسروا واملأوا الأرض واخضعوها وتثلسوا على ثمت البحر وثير السماء وعلى ما يضب عبر فاصلحة البركة تحمل معنى الكفرة تثمروا وكفروا وملأوا الأرض وتحمل معنى السيادة والسلطان تخضعوها وتثلسوا عليه. البركة التي أعطيت للإنسان الأول أعطيت أيضا لأبينا نوح بعد الفلك بنفس الوقت هناك بركة أخرى ربنا أعطاها لليوم السابع وربنا باركه بارك هذا اليوم فيبقى ايه معنى البركة البركة تحمل معنى الكسرة الكسار زي ما ربنا بارك الخمس كرداد فكسر كما سلف رجل غير النساء والأولاد يعني حوالي اثنان شاكار وكما بارك غلت العام السادس فاصبحت تكفي العامين عشان كانوا بيريحوا الارض الثماء وكما بارك في كبار الثقية وكوزة زيت زيت الأرملة فكفة طول مدة المج المجاعة إذن لما ربنا يدارد في حاجة يقدر والبركة أيضا تحمل معنا التقليل لما يقول باركة اليوم السابع يعني قدس اليوم السابع باركة يعني قدسه ونفس الوضع هذا النسبة لمباركة الأفكار القدس ليه كل بكس كل فضح رحم اللي قوليه يبقى ذاحم المعنى التخدير وكما بارك الله المواسم والأعياد اللي قوها دي في سفر اللاويين حسح 23 وعشرين مباركة مواسم ربه اعياد لعليها ايام مقدسة البركة ايضا تحمل معنى النجاح كما بارك الرب يوسف السبيق فكان كل ما يعمله ينجح فيه زي ما ورد في المزهور الأول صوبة للإنسان الذي لم يصدق في مشهورة في وفي فريق الخطوات لم يصدقه في مجلس المستهدئين المجلس بيبد يكون كشجرة مغروسة على مجال المياه ضعوة يستمرها في حينه وورقه لا ينتشر وكل ما يصنع ينجح فيه بنوع البرك عشان كده التصوير إذا البرك تحمل التصوير أيضا تحمل معنى التصوير حتى التصويرات اللي في أول العيد على الجبل تترجم أحيانا باللغة الإنجليزية بركة يعني تصور البلد ايضا تحمل عدم الفشل يعني من الناحية السلبية بالنسبة للجيش لما يبارك لما يبارك يعني يأخذ روح الانتصار في مباركته يعني مباركة شاملة. وردت في كشر التسمية في الصحة 28 يقول مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك مباركا تكون ثمرت بطنك وثمرت أرضك وإناث غنمك وإناث بطريك يجعلك الرب مستعليا في كل شيء منفصل يعني علاءك في طريقه وعشهده يخضون عليك في سبع طرق يتشددون أمامك في بركة شاملة وهذه البركة الشاملة كانت تقال على الشعب بالسلطة عامة كل من يسمع كلام الرب يبارك وكانت مهنية على أتباع البركة مهمة جدا في الحياة وتعت لا يطلب من الله إلا البركة وثلاه والبركة نفسها وصية لأُلبارق ولا تلعن لأُلبارق لا عنيق الذي يبارك لا يلعن مصادر البركة المصدر الأساسي طبعا هو الله الله هو مصدر كل بركة والتاريخ البركة الصدرت أولا من الله ثم ايضا ربنا جعل في مناجح للبركة اخرى فجعل هناك بركة عن طريق الوالدين بركة الاب وبركة الام ورأينا في العهد القديم كيف كان الابناء يتنافسون على اهد بركة والديهم كوب وعيسو كانوا بيثنفسوا على بركة أبيهم بسحاف ولما عيسو لم يأخذ البركة بكة وصرخ بصوت عظيم وقال له باركني أنا أيضا يا أبي أيضا للأحلة من البركة هي من الأب أن يوسف الصديق أتى بإبنائه إفرامه من نفسه إلى أبيه العقوق لكي يباركهما وطبعا كانوا يشعروا أن البركة اللي من الأبوين هي بركة من الله نفسه دي بركة أيضا من الكثنون. من الكنيسه بركة من الأنبياء ومن الرسل ومن القدسين كما كان إيلية بركة في بيت الأرملة وكان يوسف الصديق بركة في بيت فوطفاء يعني كان الشخص بركة ويمنح البركة كما قال الرب لأبينا إبراهيم باركه وقال له وتكون برك وبارك نفسه وبرك نفسه أيضا من ناحية تسر فقال له نفسه ينتشر بأعداد كنجوم السماء وكرم البحر. يعني اللي أقدر يحصي نجوم السماء وكرم البحر بيحصي نفسه. بركة التبروية وبركة الكهنوت تجلت في إبراهيم لأن إبراهيم كان أب وكان كائنًا لأرض الأرض. بركة الكنيسة. سواء الكنيسة كمكان او كاكليروس واحد يقول انا اروح الكنيسة اخد بركة او يطلب بركة الكنيسة انا بركة الكليروس بركة الكائنة لحتى في واحد يحب ياخد بركة من الايقونات الموجودة في الكنيسة اتذكر زمان مرة ابونا عبدالنسيح الحبشي المتوحد المعروف لما ظهر الدير بقى يسجد بصف كل ايقونا في كنيسة الدير وياخد منها بركة في بركة بناخدها من عظام فديسين بركة بناخدها من عظامة فديسين فأحيانا بناخد بركة من الحنوب اللي بتضمخ ليه الأنابيب اللي جواها أضمت قديسة هناك بركة مصدرها المواضع المقدسة يقول لك اخذ بركة الدير الفلاني، اخذ بركة مغارس الأنبى أنتونيوس إنسان يأخذ بركة من عيس قديس الكديث من القديسين أو بركة من أشخاص مباركين يعني شخص مبروك صلوح أنت تأخذ منه بركة بركة اخرى يأخذها الانسان من الفقراء والمساكين يعني انت تجديهم بركة لكن بتأخذ منهم بركة لانك فيما بعث الفقير كأنك بتعثل نسيح نفسه يقول كنت برعانا فأطعمتموني كنت عشرنا فشقيتموني الاخدى فالبركة في زيارة المرضى. الانسان لما يزور المريض بياخد بركة لانه يشعر انه هو بيزور المسيح نفسه المسيح بيقول كنت مريضا فزور تموني هناك بركة مثلها ايضا العشور. يعني لما انت ابنتش على العشور بتأخذ بركة ربنا بيقول هاتوا العشور وجربولي ان ما كنتش افتح لكم كوة السماء وقفيد عليكم بركة زبايك لما تقوله كفانة كفانة بركة راتوسة فاللي بيدفع العشور مش بيدفع ده بيأخذ ليأخذ بركة وكما يعني كنت تأخذ بركة من الأحسان إلى الفقراء أو منذئات المرضى تأخذ بركة من العجائز الناس كبار السن ولذلك زمان في البلاد الريفية كان من الواحد يقابل واحد عجوز يسلم عليه وينحني او يبوس ايده وياخد بركة من الناس كبار السن من الشيوخ وياخد بركة مصدر من مصادر البركة هو الصاعد صاعد ببنى مصدر من مصادر البركة والفتيس الانبى انتونيوس يقول اجعل كل احد يباركك. اجعل كل احد يباركك. يعني ايه اجعل كل احد يباركك? يعني خلي كل الانسان يدقيلك دعوة. يدقيلك دعوة. فتاخد منه بركة منصره في منح البركة ففي بركة بتاعت من الصلة السيد يضليلك ويسكف يصليلك تاخد منه بركة في بعد بلاد في الصعير مش يقول صليلي يقول ادرالي في المثال ادرالي يعني يأرادوا مصروف، يأرادوا حاجة من البركة، وفي بركة تقيس الصليب وبرش الصليب زي ما الكاهن ليبارك الناس برش الصليب أو حتى الإنسان عندما يرشم الصليب على صدره ليأخذ بركة. برسم صليب لنفسه بالايقونه فيما ككفره صخر الضباع جاء زي ما المسيح كانوا يفرغون عليه الاطفال فكان يضع يديه عليهم ويباركهم البركة تيجي بعبارات البركة يعني روح الله يبركته زي ما إسحاء الابن مبارك كذا وكذا وكذا وتزعي لأكور عبارات البركة في بركة تحتي أيضا بالرش الماء المصلح ولي بتحصل في كمية تبست بعد كل أدب، وفي بركة شحت للحالة من, من الماء المقدس بالصلاة للحالة، لذا فيه بركة، وفي بركة شحت بالزيت المقدس. في بعض المناسبات في الكنيس يقصد على الزيت وإرشموا بيه الناس كبركة وفي بركة ممكن تأتي بكلمة دعواء وفي بركة للمنازل الجليدة اسمها صلاة التبريك ييجي الكهن في البيت ويصلي في البيت ويرفع بكور في البيت ويقول صلاوات في البيت ويصلي على مية ويرشها في البيت يرش المية في البيت ويقول بيوت صلاة بيوت سهارة بيوت بركة كما نصلم في روشية الاجتماعات وفي بركة في الصلاة الختامية في كل اجتماع ان الكاهن في اخر الاجتماع يبارك الشعب كله يبارك الشعب كله ولذلك لم يكن دائقا ان بعض الناس يخرجوا من, اك... من الاجتماع قبل ان ينادوا البركة الكتامية يعني يستنى لما ياخذوا البركة ثم ينصرقوا بالتسريح الكاهن تسريح الكاهن يعني يصرح لهم ان يقول لهم امضوا بالسلام الله مالرب يقول ما ذم كل جديد طرق لنوادل البركة في انواع من البركة زي مثلا سلم الطعام ما يفحش ان الناس يأكلوا من الأكل قبل ان يباركوا الأكل ان كان موجود جاهد منهاهم هو اللي يبارك ان كانش موجود رب البسرة هو اللي يبارك ان كان الواحد لوحده يصلي ويبارك يبارك الطعام قبل ان يتناوله لكن يأكل على صور ربع جبلة والسيد المسيح عطانا مثالا في كل مناسبة حتى في مثل الخمس خبزات في مباركة في الطعام الصعام يصلي يشكف ويبارك ويقسم ويعطي الناس يبارك الصعام في فرق بين لما كنت تاكل صعام مبارك او تاكل صعام لم نصد عليه ولم يأخذ الفرق واحنا كل زمان حتى واحنا الشفان لما نزور الاجيرة الواحد يشعر انه لما يأخذ كبزة لأخذها ليه لأن الخبز زائت عجم بالصلة وترش على الألواح بالصلة وتخبز بالصلة فأصبح معظوم بالصلة وحتى الأكرسة تير معمول بالصلة يعني اللي بيعد الطعام بيعده وهو بيصلي فبيأخذ الطعام بركة في مباركة الزواج يعني السلام على الزوجين وعلى خلق لكي تصبح حياتهم سعيدة وتصبح حياتهم مباركة ودائما الناس يحرصوا في الزواج على هذه البركة. مش قسم مباركة الكامل بالجواز في سر الزواج، انما مباركة ايضا بالصلاة على الزوجين او القطبينين لكي تكون حياتهم مفتسة وحياتهم سعيدة وحياتهم مباركة مباركة للمنازل كبه كلها مباركة في المنازل جديدة يعني اي واحد بيظهر في الشقة جديدة بيطلب ان الاب كان من يجي ويباركلوا البيت مش فقط الشقة جديدة في اي وقت يزور الكازن البيت يباركوا انا خاكع لما كنت في بزور اي بيت في بلاد المهجر كنت اول ما خش اقول قال الرب اي بيت اندخلتموه بقولوا سلام لأهل هذا البيت واطلب طوب من الماء وصلي عليه الصلاوات كثيرة مخصوصة وقرش في البيت وقل بيوت صلاة بيوت صلاة رب بيوت بركة هين عندك يا رب علينا وعلى عديدك الأرضين بعدنا من قامة للأبد فالمفروض اللي الكاهن لما يخش يبارك البيت مش مجرد يخش كده على فوق ويصلي فيه وشمال في بركه المولودين الجدد يعني اول واحد ربنا هنا معليه بقد جديد يخلي الصغير العيل يخلي الابن كان يجي يباركوا يشموا بالصليب يصلي عليه صلاة بركة لكي يتقدس هذا التفل بالبركة ويصبح تفل المباركة فيه في الكنيسة حتى مباركة المنافس يعني لما ييجي يصلي الأب الكاهن في القداس. يرشم الملابس بتاعته ويصلي عليها ويرشم ملابس بالشمامزة ويصلي عليها الدنيا يبارك دنيا كل واحد قبل ما يلبس وقبل ما يخدم وميصحش يصحس ان الشمامز يخش الهيكل او يلبس الدنيا قبل ما يباركها الابك يبارك الملابس هكذا ايضا في كل الرسامات بتكون هناك مباركة للملابس ملابس الشماش ملابس البسيس ملابس القصف ملابس المقرس او المقرسة بترشم وتخل صلاة وتبارد بسم الهاب والابن وروه القدس خاصة وبرك عامة يعني بركة عامة للشعب كله وفي بركة خاصة لفرد معين ويحرص كل إنسان أن يأخذ هذه البركة. وحاجة ثانية من, ال... من ناحية اللغة احب انك تفهموك اللي كانت المسؤول مثلا باركي يا نفس الرب ولا تنفي كل حسنات باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني اللي يبارك اسمه قدوس مش انت بتبارك ربنا كلمة بركة هنا يعني تسليح بارك يا نفس الرب يعني استبتحي الرب او اعترفي ببركة الله عليك العبارة دي مفروض تكون مفهومة لما انت بتبارك ربنا يعني بتستبه نكتفق الجزء ده فتنصب